وَحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُم مَّعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ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 كامل لتأكل وتدلو بها الى الحكام لتأكل فريقا من اموال الناس بالاذن وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل له قل هي مواقيت لل الناس والحج وليس البر بان تاتئ البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل البيوت من ابوابها واتق الله لعلكم تفلحون